في سنتهم الثانية التي نسوا الله عز وجل أن يوفقنا فيها لكل خير وأول وصية كما لا يخفى الوصية بتقوى الله عز وجل وبإخلاص النية له سبحانه وبالاستزادة من العلم النافع كما قال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله وقد أمر نبينا محمد صلى الله وقد أبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من هذا العلم فقال تعالى وقل ربي زدني علما والعلم النافع هو الذي يورث صاحبه خشية الله سبحانه وخوف عقابه وعذابه مع رجاء ثوابه إذا كان أهل العلم حقا هم أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل كما قال جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلم في لغة القرآن والسنة هو العلم الشرعي أي علم الكتاب والسنة وهو أجل العلوم وأنفعها وأشرفها ومن سلك هذا السبيل فقد, أض... فقد أراد الله به خيرا كما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والكلام في الترغيب في طلب العلم يطول وليس هذا محله ولعل الإخوة قد سبقون بهذا والمقرر الذي هو محور دروسنا في هذا الفصل الدراسي بإذن الله عز وجل هو مقرر علوم القرآن وهو علم مهم يجب على كل مسلم معرفته ولو إجمالا وذلك لأنه متعلق بأفضل كلام نزل إلى البشرية جمعاء وهو كلام الله رب العالمين والأمة في أمس الحاجة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم واشتهر عند الشراح والمؤلفين والشيوخ في فن من الفنون أن يخص دباجة شرحهم ودروسهم بالتعريف بالعلم الذي سيتناولونه بشرح والدراسة فإذا تقرر ذلك فما هو تعريف علوم القرآن لغة واصطلاحا والذي نلاحظ قبل التعريف أن اسم المادة أو مسمى المادة المقررة مركب إضافي أي فيه مضاف ومضاف إليه وهذا المركب الإضافي من كلمتين هما علوم وقرآن والذي اتعلمناه والذي يقتضيه البحث العلمي أن نعرف كل كلمة على حدة ثم نعقب على ذلك بتعريفهما مع فالعلوم جمع علم العلوم جمع علم والعلم نقيض الجهل وهو مصدر يرادف الفهم والمعرفة والإدراك واستلاحاً هو المسائل المختلفة المضبودة ضبطاً علميا حيث تكون هذه المسائل والأصول مجموعة من جهة واحدة من حيث الموضوع والغاية يعني يكون مسائل مختلفة يجمعها شيء واحد من جهة الموضوع والغاية كعلم الفقه وعلم الحديث وعلوم القرآن كما هو موضوعنا وفي لغة الشرع أن التعريف يوجد منها ما له تعريف لغوي واصطلاحي ويوجد ما له في اللغة والاصطلاح والشرع فالعلم في الشريعة أو في الشرع هو معرفة الله وآياته وأفعاله في خلقه والذي يهمنا هنا هو أن تعرف أن العلم هو المسائل المختلفة التي يجمعها موضوع واحد هذا يسمى علماً والقرآن الجزء الثاني من التعريف علوم القرآن القرآن فقد أجمع العلماء على أن القرآن هو اسم فلا يكون لا فعل ولا حرف إذن القرآن اسم فليس فعلا ولا حرفا وهذا الاسم يعني كغيره من الأسماء في اللغة العربية قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا كل اسم في اللغة العربية قد يكون يكون إما جامد وإما مشتق لا يوجد قسم ثالث والقرآن لفظ القرآن وجد فيه بعد البحث ثلاثة أقوال قد نذكرها هنا من باب الفائدة وهذه الأقوال الثلاثة فيها قول واحد بأنها جامدة بأن القرآن كلمة جامدة وقولان أثبت أصحابهما أن القرآن مشتق لكن الخلافة في المادة المشتق منها أما من قال أن القرآن اسم جامد قاله الإمام الشافع وتبعه في ذلك جماعة, جماعة قالوا أن القرآن اسم جامد غير مهموز وبهذا قرأ أهل مكة وعلى رأسهم قرأ ابن كثير المكي وقراءة ابن كثير هي إحدى القراءات السبعة المتواترة المعروفة وهو إمام من أئمة التابعين وكانوا يقرؤون القران يعني بدون همز القران هكذا ومعنى أنه اسم جامد غير مشتق أي أنه عالم يعني علم على كلام الله فقط لا يجوز أن يقال قرآن على غير كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يطلق على غيره من الكتب أو الكلام فهو بذلك مثل التوراة والإنجيل وقالت طائفة من العلماء أن القرآن هو اسم مشتق غير مهموز أيضا لكنه مشتق من قرن الشيء بالشيء إذا ضم أحدهما, إذا ضم أحدهما إلى الآخر إلى وقالوا كذلك يوجد قول بأنه مشتق من القرائن لأن الآيات يصدق بعضها بعضا وتتشابه أو قالوا مشتق من القره وهو الجمع وبعض هذه المعاني معانا صحيحة كما سنذكر فيما بعد وقال جماعة من العلماء وهو قول معروف ولعله الأرجح والأقرب أن القرآن مصدر على وزن فعلان سمي به المقرؤ من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر فالفعل هو قراء يقرأ والمصدر قراءة وقرآن وخلاصة هذا الكلام أن القرآن في اللغة هو اسم مشتق مهموز على الراجح اشتق من مادة قراءة وأما ترك الهمزة فيه بلفظ قرآن فهو شائع معروف عند العرب وعند المشتغلين بعلم القراءات والقرآن كذلك له معنى آخر إضافة إلى هذا المعنى أنه يفيد الضم والجمع لأن الآيات والكلمات ضم بعضها إلى بعض واجتمعت لتكون الآيات والصور وتجمع معاني وأسرار عظيمة وحكما وأحكاما باهرة ورغم كل هذا فالقرآن صار على من أو صار كالعلم على كتاب الله عز وجل يعني بعد ذكرنا للراجح بأنه اسم مشتق من فعل لكنه في الحقيقة صار كالعالم على كتاب الله فإذا قيل قرآن عرف جميع الناس أن المقصود به كتاب الله عز وجل والقرآن في الاصطلاح أي في اصطلاح أهل الشأن قد تنوعت فيه عبارات العلماء في تعريفه وهذا التنوع سببه تنوع خصائص القرآن الكريم وكثرتها لذلك وجد التعريف كثيرة وكل أهل اختصاص وكل عالم يعرف القرآن بحسب ما يقتضيه اختصاصه فتجد الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة لهم نظرة ولهم تعريف للقرآن تقتضيه يقتضيه مجالهم واختصاصهم وكذلك علماء العقيدة والسنة لهم رؤية أخرى وكل حسب مجاله واختصاصه والتعريف الأشهر عند المتأخرين وعند المعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن هو أن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بدلاوته المعجز بأقصر صورة نعيد القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بدلاوته المعجز بأقصر صورة ويضيف بعضهم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر ولعل بعضهم أيضا يضيف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة النس ويطلق لفظ القرآن على ما قل منه أو كثر وهو من باب الاشتراك اللفظ على مجموع القرآن الكريم يعني قد تقول مثلا قرأت قرآنا وأنت لم تقرأ القرآن كله قرأت آية أو بعض آية أو سورة تقول انا أقرأ القرآن فهذا يعني هذا اللفظ القرآن يطلق على القليل وعلى الكثير وعلى الكل فالتعريف إذن المختار هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة وقولنا كلام الله أي خرج به كلام غير الله من جن وإنس وملائكة وقولنا المنزل خرج به غير المنزل مما استأثر الله بعلمه أو القاه إلى الملائكة ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر وقد قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال عز وجل ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ثم قولنا على محمد صلى الله عليه وسلم خرج به المنزل على غيره من الأنبياء كالتورات والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وقولنا المتعبد بتلاوته فهذا يخرج به الأحاديث النبوية لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المقبولة عند علماء الحديث أغلبها وحي إلهي لكنها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها اجتهادي قد يخالف فيه رسول الله ما هو الأولى فيها, فيها لكن لا يقر على ذلك فينزل الوحي بتصويب اجتهاده وهناك أمثلة مشهورة معلومة يأتي وقتها بإذن الله عز وجل كما يخرج من قولنا المتعبد بتلاوته الأحاديث القدسية لأن من العلماء من قال أن الأحاديث القدسية هي من النبي لفظا ومن الله معنى لأن صيغة بعض الأحاديث القدوسية هي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يعني قالوا أن الأحاديث القدوسية هي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن الله عز وجل وهذا قول عند بعض العلماء ومعنى المتعبد بتلاوته هو أن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 ومن معاني المتعبد بتلاوته أيضا أن من القرآن ما لا تصح الصلاة إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أما قولنا المعجز بأقصر صورة كذلك يخرج به غير المعجز ومن ذلك الحديث القدوسية على القول الثاني الذي قال أنها من كلام الله لفظا ومعنى لأن أغلبها فيها نسبة الكلام إلى الله كقال الله أو يقول الله أو ما شابه ذلك فإن قال قائل الأحاديث القدوسية ذكرتم أن الراجحة أنها كلام الله لفظا ومعنى وكذلك القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى فما الفرق بينهما فنقول أن الفروق كثيرة جدا منها أن القرآن نتعبد الله بتلاوته وأما الأحاديث القدوسية فلم نتعبد بقراءتها وإن كان يعني في قراءتها أجر لكنه أجر عام غير, غير منصوص عليه تحديدا أما القرآن فقد نص على ثوابه كما ذكرنا في الحديث الآن ومنها أن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن بلفظه ومعناه لقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولم يذكر أن الله عز وجل تكفل بحفظ الأحاديث القدسية ومن ذلك أن القرآن معجز بألفاظه تحدى الله به العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة ولم يقع هذا التحدي بالأحاديث القدوسية ومن الفروق أيضا أن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى بالإجماع بإجماع العلماء واتفاقهم وأما الحديث القدوسية فيجوز نقلها بالمعنى بالشروط المعروفة التي يذكرها علماء الحديث والقرآن الكريم كتب برسم المصحف والحديث القدسي لم يكتب برسم المصحف والقرآن العظيم لا يمسه إلا المطهرون أما الأحاديث القدسية فيمسها الطاهر وغير الطاهر فإذا تقرر هذا وأرجو أن لا يكون يعني أتكلم, لا أتكلم بسرعة فإذا تقررت هذه التعاريف فما معنى علوم القرآن فقلنا أن علوم القرآن هو مركب إضافي يمكننا تعرف كفن مدون أو كعلم من علوم الشريعة على أنه العلم الذي يتناول المعارف المتصلة بالقرآن فكل علم يخدم القرآن فهو من علوم القرآن وهذا التعريف واسع جدا يدخل بعمومه فيه جميع العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم اللغة والتاريخ وغير ذلك وذلك لأن العلوم مرتبدة بعضها ببعض فعلوم العربية كالنحو والبلاغة نشأت مع القرآن إذ لا يعرف عند العربي اعتناء بلغتهم من جهة التقعيد والتحقيق وكذلك يوجد في القرآن أحكام فقهية وأصول وقواعد كلية وغير ذلك لكن الناظرة في صنيع المشتغلين بدراسة القرآن الكريم وعلومه يجدهم يقتصرون على العلوم المنبثقة من القرآن نفسه والتي لا تدرس إلا في علوم القرآن والتي هي وثيقة الصلة بالقرآن العظيم من ذلك مبحث الوحي وعلم المكي والمدني و أسباب النزول وأسماء السور وعدد الآيات وعلم رسم المصحف والناسخ والمنسوخ وغير ذلك لذلك الشيخ مناع القطان رحمه الله يعرفه في كتابه مباحث في علوم القرآن قائلا والمراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن وللزرقان في مناهل العرفان وغيره تعرف قريبة من هذا ومما يلاحظ أيضا في كلمة علوم أن كل مبحث من المباحث الكلية لعلوم القرآن يمكن أن يكون علما مستقلا وعلى هذا عمل كثير من المصنفين منذ أن بدأ تدوين العلوم إلى عصر الحاضر فنجد من العلماء مثلا من ألف في المكي والمدني ومنهم من ألف في الناسخ والمنسوخ ومنهم من ألف في غريب القرآن أو إعرابه ومنهم من كتب في احكام القرآن ومنهم من صنف في أسباب النزول أو التفسير أو أصول التفسير أو القراءات وغير ذلك كثير وموضوع علوم القرآن هو القرآن نفسه يعني أن تبحث في القرآن من جوانبه المختلفة أما ثمرته يعني ما هي ثمرة هذا العلم ما ثمرة علوم القرآن ما هي الفائدة منه هي من أهم الفوائد التي نستفيدها من دراسة هذا العلم أنها تساعدنا على فهم القرآن الكريم وتدبر معانيهم واستنبات الأحكام والآداب وبذلك يكون عند دارسه ملكة يدرك بها مواطن العبري والحجج القرآنية ومن الفوائد أيضا معرفة جهود العلماء السابقين في خدمة القرآن الكريم ومنها أيضا التسلح بالمعارف القيمة التي تمكن طالب العلم من الدفاع عن هذا الكتاب العزيز ضد أعداء الإسلام من المستشرقين والعلمانيين والزنادق والملاحدة الذين يبثون الشبهات والشكوك في جميع أحكام القرآن وحدوده وخاصة في هذا الزمان وقد نشأ هذا العلم مبكرا كسائر العلوم الإسلامية وربما يكون هو الأول نشأة لأن القرآن كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ثلاث بقي يتنزل ثلاثا وعشرين سنة وكان الصحابة رضي الله عنهم عربا خلصا أهل فصاحة وبيان وبلاغا وكانوا يتدارسون القرآن وإذ ركون المعاني التي خوطب بها من لغتهم والسلقتهم وإذا أشكل عليهم شيء من معانيه رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فبينه لهم وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئهم أحيانا بتفسير بعض الآيات وكان يعلمهم ويقرئهم القرآن ويعلمهم أحكامه وكانوا يتدارسون فيما بينهم ويحفظون منه ما تيسر لهم لأن الصحابة رضي الله عنهم كان هدفهم الأسمى العمل والتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من كبار التابعين ومن أفاضل العلماء وأجلتهم قال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 وصحى عن ابن عمر أنه مكث أربع سنين في تعلم سورة البقرة وروي أنه حفظها في ثمانية سنين وثبت عن أنس رضي الله عنه قوله وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا قرأ أي حفظ وجد فينا أي عد فينا ذا شأن وقيمة والصحابة هم أفضل هذه الأمة وأفقهها وأعلمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا الوقائع التي نزل فيها القرآن وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وفي الليل والنهار فعرفوا أماكن النزول وأوقاته وأسبابه وطرقه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه أخرجه البخاري ويقول علي بن بي طالب رضي الله عنه وهو على المنبر سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل وكان أبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ الصحابة وابن عباس ترجمان القرآن ومن أعلم الصحابة بتفسير القرآن والحاصل حتى لا نغطيل أكثر أن نصوص عن الصحابة كثيرة جدا كلها تثبت عنايتهم بالقرآن الكريم من جهات عديدة ونشرهم لعلومه بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين ففي هذا العصر لم يكتبوا ولم يؤلفوا لكنهم كانوا أعلم الناس في هذا أعلم الناس في هذا وعلى نهج الصحابة كذلك درج التابعون ونشأت مدارس التفسير والبيان للقرآن وعلومه وهي كثيرة واشتهر منها ثلاث مدارس هي مدرسة ابن عباس رضي الله عنه بمكة ومدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة ومدرسة ابن مسعود رضي الله عنه بالكوفة ويأتينا الحديث بإذن الله عن هذه المدارس بإذن الله عز وجل وفي هذا العهد دونت في عهد التابعين دونت بعض علوم القرآن كالقراءات وغريب القرآن والناسخ والمنسوخ وأما التفسير فكان في أوله بابا من أبواب كتب الحديث النبوي وهذه المؤلفات التي تناولت علما واحدا من علوم القرآن لا تكاد تحصى إذا تتبعناها وعلى كل حال يعني هذا كان في عهد الصحابة والتابعين وحتى لا نطيل عليكم لعلنا في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بذكر شيء من المؤلفات والمصنفات في هذا العلم في علوم القرآن ثم نتدارس معا أول موضوع من الموضوعات المهمة في علوم القرآن ألا وهو مبحث الوحي بإذن الله عز وجل جزاكم الله خيرا هذا والله أعلم سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا <تصفيق> نعم إذن نرى بعض الأسئلة هنا ف قال أخونا المتن ما هو المتن المعتمد طيب بالنسبة لي أن الدروس محددة وكتب علوم القرآن واسعة جدا وتشمل مواضيع كثيرة والدروس فيما أعلم يعني ربما سيكون هناك أحد عشر درسا فلذلك سأختار منها ما يكون مهما ومن أهم مسائل علوم القرآن ولن نتبع متنا ستكون دروس محددة بإذن الله عز وجل كمبحث الوحي وكأسباب النزول والمكي والمدني وغير ذلك ذكره هنا أخونا قال تعريف الشيخ البارود القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعجز برفضه ومعنى والمقول لنا بالتواتر والموجود بين دفة المصحف الشريف أوله سورة الفاتحة وأخيره سورة نعم هذا تقريبا ما ذكره العلماء المتأخرون الذين صنفوا في علوم القرآن هنا يقول الأخون هنا ذكرتم عدة مجالات لها علاقة بعلم القرآن كالحديث واللغة والتاريخ هل العلوم الصحيحة كالفلك والفيزيائي والعلم الأحياء وغيرها تدخل في علوم القرآن خاصة أنها تدعم لإعجاز العلم في ثنايا كتاب الله عز وجل بعض الباحثين توسع توسعا لم يرتضيه آخرون فذكر أن القرآن هو جامع لكل علم موجود على الأرض فجعله خادماً لكل العلوم وهذا لا نشك أن فيه إشارات لكن القرآن العظيم هو قرآن أنزل لهداية البشرية وفيه إشارات لمواكبة كل عصر لذلك نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان فمجال الإعجاز العلمي مجال طيب لكن يجب أن تكون الآيات هي الحاكمة وليست الاكتشافات هي التي تحكم على القرآن فالقرآن إذا كان فيه معنا ولا, ولا شك أن فيه معان يدركها من يعيش في آخر الزمان وربما لم يدركها من قبله وهذا من إعجاز القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان ولكن الإشكال الذي وقع فيه بعض الناس أنه حمل آيات القرآن ما لم تحتمل وذكر اكتشافات ثم تبين بعد ذلك أن هذه الاكتشافات جاء ما, ما هو يعني متطور أكثر منها بآلات أخرى وذكروا أن هذه الاكتشافات القديمة هي خطأ فلذلك إذا فتح هذا الباب فإنه سيصير بابا للشك في القرآن فيجب أن أن لا نحمل القرآن ما لم يحتمل القرآن كتاب هداية وكتاب توجيه وكتاب يصلح للحياة الدنيا وللآخرة وهو صالح لكنه يجب أن يفسر بضوابط وليس كل أحد يتحكم في القرآن فالقرآن هو الحاكم والله تعالى سنمر إن شاء الله بهذه المواضيع لكن يعني هذه إجابة عامة غريب القرآن هذا مصطلح فيه ذكر ألفاظ الغريبة لكن هذه الألفاظ الغريبة التي ربما لم يعرفها قوم وعرفها آخرون فمثلا قد تكون هناك ألفاظ هي ليست من لغة أهل قريش لكنها من لغة أقوام أخرى كبني تميم وغيرهم فقد يستغرب من لا يتكلم بهذه اللغة هذه الألفاظ فهذا عنده يسمى غريبا وعند القبيلة الأخرى ليس غريبا فأمر الغريب أمر نسبي لذلك لما صنف العلماء الأوائل في غريب القرآن كانت كتبهم مختصرة جدا لأن الغريب عندهم ليس الغريب عندنا الغريب عندنا الآن أكثر لذلك من صنف الآن وانكتب في ألفاظ القرآن وفي شرح الألفاظ هذا يعني تجد كتابه واسع يشرح تقريبا كل الألفاظ ألفاظ كثيرة لكن العلماء القدامى كانت كتبه مختصة لأن الغريب عندهم ليس الغريب عندنا والله تعالى أعلم ويوجد غريب الحديث وغريب اللغة يعني في كل مجال تجد من صنف في الغريب يعني من مثال ذلك مثلا لو قرى الإنسان مثلا والليل إذا عسعسا مثلا ربما نحن الآن في هذا الزمان لا نعرف ما معنى عسعسا لا نعرف بل أكثر من هذا يعني مثلا لو قردت والعاديات ضبحا لا يعرف ما معنى الضبح فالموريات قتل لا يسمى ما معنى قتحا لا يسمى ما معنى موريات فهذا كله يسمى عند أكثر الناس في هذا الزمان غريب عند العلماء القدامى كان أو عند يعني المسلمين في القديم كانت بعض الألفاظ من هذه مستعملة لديهم في كلامهم فلن تك فلم تكن غريبة عندهم أما نحن فهي غريبة عندنا والله أعلم على كل حال لا نريد أن نتوسع كثيرا نعم هل يوجد كتاب مبسط في علوم القرآن نعم هناك كتاب لشيخ الدكتور فهد الرومي كتاب جميل جدا في علوم القرآن وهو اسمه دراسات في علوم القرآن على ما أذكر وكتاب الشيخ مناع القطان ليس صعبا كذلك لكنه ربما هذا دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ربما هو أيسر وأفضل والله أعلم ويوجد يعني ملزم يعني يوجد كتب كثيرة ومصنفات لبعض طلاب العلم في علوم القرآن جيدة كذلك لعلني إن شاء الله في المرة القادمة أشير إليكم ببعض هذه الكتب نعم صحيح القرآن بحر واسع فيه كل شيء يعني القرآن هو نور وهداية من أخذ به فقد أفلح ونجح ومن تركه فقد خسر دنياه وأخرته ولذلك القرآن يعني هناك من العلماء القدامى من صنف في تفسير القرآن أكثر من مئة مجلد يفسر كلام الله عز وجل وحسبنا بذلك أن نفهم نحن في هذا الزمان أن نفهم ونتدبر آيات الله عز وجل والمعاني العامة يعني لا يصلح أن يكون مسلم يسمع آيات الله ولا يفهم شيئا منها أو يفهم بعض الكلمات ولا يتدبر ولا لأن الفهم, الفهم هو طريق التدبر فهم القرآن هو الطريق أما من لم يفهم كلام الله عز وجل يسمع الآية لكن لا يفهم معناها فأن له أن يتدبر كلام الله عز وجل وأن يفهم خطابه هل سندرس في هذه المادة بعض الدلاء العجاز؟ والله يا أخي أو يعني هذا صعب لأن لعلي أحاول أن أشير هذا في آخر الدروس بإذن الله لأن هناك أمور مهمة يجب أن يعرفها الطالب العلم وهي ركائز علوم القرآن ولا يخلو منها كتاب من كتب علوم القرآن أما المواضيع فكثيرة جدا لكني سأختار أهمها التي تنفعنا بإذن الله في التفسير خاصة الإتقان في علوم القرآن هو موسوعة هذا العلم وهو خزانته وهو أفضل كتاب في علوم القرآن والصيوت رحمه الله جمع هذه المادة جمعاً بديعاً وبعده كل من أتى بعده هو عالة عليه لم يزيد عليه شيئاً بعده يعني الصيوت رحمه الله توفي في أوائل القرن العاشر سنة تسعمائة وأحد وأحد عشر سنة تسعمائة وأحد عشر وكتابه هذا جعل الذي بعده يعني لا يستطيع أن يزيد عليه إلا أن بعض الملاحظات أو, أو التوسع قليلا في بعض المسال أما أن يصنف مثله فلم يأتي لذلك كل العلماء يأخذونه ويستفيدون منه وهو العمدة في علوم القرآن ولا ننصح به كبداية يعني يجب أن يأخذ الطالب العلم كتابا مختصرا في هذا على كل حال سأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير ومن كان له يعني سؤال فليجهز إن شاء الله للمرة القادمة إذا عرفنا أجبنا وإذا جهلنا قلنا الله أعلم ورجعنا وبحثنا وهذا هي فائدة العلم بارك الله فيكم ونفع الله بكم جميعا وأرجو أن يكون استفدتم من هذا الدرس ومن رأى أن في هذا الدرس سرعة مبالغة ربما فليرجع إليه مرة أخرى ويقيد الفوائد فطلب العلم بدون كتابة لا يصلح يعني ليس استماعا فقط بل تأخذ الفوائد وتحاول أن تلخص كل درس تسمعه وبهذا تفيد وتستفيد جزاكم الله خيرا نفع الله بینا اللہ عالم السلام علیکم و رحمۃ الله